Оде паде 10 є, але поменень гікмет намішковила. Поменень я школа, поменень я школа все. Поменень я бала, поменень я مولى العظيم ووصل من الانسان نبي والدي حملتهم وهمن على هما وصاحبهما في الدنيا معروفة وتتبع سبيل من انا الى ثم الي مرجعكم وينبئكم بما كنتم تحملون ثم الي مرجعكم فاوربئكم بما كنتم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نارق يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ولن الغا صَخَطٌ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَكْتُبُهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ عَلَى يا راج عن شي بالارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخرا وابصد في مشيك وضرب ضمن صوتك ان انكرى الاصوات صوت الحبيب